بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أوداه وما بعد فهذه كلمة بشيخ خالد عدل أعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى يلقيها على إخوانه في دار أهل الحديث والأثر بالمغرب وهي بعنوان أشادات هامة يحتاج إليها طالب العلم في الطلب وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأول من شهر رجب للعام الثالث والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فأول شيء يجب على طالب العلم أن يهتم به وأن يجمع همته عليه هو إخلاص الطلب لله نعم يعني هذه هي البداية هذا ويجب أن يكون منطلق طالب العلم أن يخلص طلبه لله وهذا والواجب على كل مسلم في كل عبادة ولذلك جاءت الايه وما امروا الا لئلا يعبدوا الله مخلصين له الدين بأداة الحصر وهذه تفيد أهمية المامور به وكذلك في سوره الزمر الا لله الدين الخالص اخلاص العمل وطلب العلم لله هذا أول ما يجب أن يعتني به طالب العلم ولهذا كان حديث الأعمال بالنيات يمثل عند بعض أهل العلم ثلثة الإسلام وعند البعض الآخر الربع وعند البعض النصف يعني عليه والاختلاف التأويل بينهم والشاهد أن حديثة إنما الأعمال بالنيات هو يعد من أهم أصول أهل الإسلام لأنه بناء عليه يكون قبول العمل ورده ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو على هذا بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى فمن, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فإجرته إلى ما هجر إليه فمن الممكن أن تعتري نية طالب العلم الدخن أن يعتري نية طالب العلم شيء من الدخن في أول الطلب هذا وارد ولكنه إن, إن استمر في الطلب فعليه أن يصحح نيته وأن يسأل نفسه ولماذا يطلب هذا العلم أه. ولماذا يدعو إلى الله إن كان يدعو بعلمه و يعني هناك كلام طيب للذهبين رحمه الله في سير أعلم النبلاء يتعلق بهذا نحب ان نضبط فهمه <تصفيق> قال الذهبي وهذا في المجلد السابع <تصفيق> من السير في الصفحه 17 وعليكم السلام ورحمه وبركاته قال الذهبي رحمه الله في كتابه إسير أعلام النبلاء نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهد عنه وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية ولم يكن علمه وجوب الإخلاص فيه ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيءه النية الصالحة كلها أو بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم وعلامة ذلك أنهم يقصر من من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثير بعلمه ومن قصد التكثير بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له يوظه <تصفيق> بالله فهذا فيه يعني فيه حث من الذهبية رحمه الله تعالى لطالب العلم أن يصحح نيته وأنه قد يعني يصرع في طريق الطلب حبا في أو رغبة في أن يعني يستكثر من العلم لا لله وإنما لكي يتفوق على أقرانه على سبيل المثال أو أن يقال فلان عالم إلى آخره أو طلباً لوظيفة كما وحال الذين يعني يحرصون على الوظائف دون إخلاص الطلب لله فهذا عليه أن يصحح نيته وأن يحاسب نفسه وأن يخاف من وبال قصده كما قال الذهبي وأيضا هناك كلام طيب في مسألة تصحيح النية وكلام هام جدا للحافظ الإمام أبي بكل آجري رحمه الله تعالى صاحب كتاب الشريعة قد طبيع مؤخرا هذا الكتاب كتاب فرد, فرد طلب العلم ومن الكتب النادرة حتى ما علمت به إلا قريبا حصلت عليه قريبا يعني أولي إسبوعين أو أكثر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب على حد علمي وظني يضع لأول مرة للآجري وهو قرين كتابه الآخر أخلاق طالب العلم لكن هذا يختلف عن ذاك. فهنا في هذا الكتاب كتاب فرض طلب العلم في الصفحة العاشرة بعد المئة يقول الأجري وهذا قاله بعدما ذكر بعض الأحاديث في فضل طلب العلم نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي الضرداء حديث حسن لشواهده من سلق طريقا إلى التاميس فيها علما من سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وفي رواية بما يصنع و وإنه يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتانة في البحر حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا حديث حسن وحديث جليل في فضل طلب العلم وأيضا من نحوه يشهد والأوله ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فقال الأجري بعد رواية ذي الأحديث بإسناده قال قائل هذا الفضل كله لكل من طلب العلم قيل ما ذكر من الفضل انما هو لمن حسنت نيته اه طلب العلم فان قال وما حسن النيه فيه في هذا هو الشاهد كيف يحسن طالب العلم نيته في طلب العلم وهذه نكتة من أهم النكت والتي على كل طالب أن يعتني بفهمها وبتطبيقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأنه تبنى عليها رحلاته في طلب العلم ومن كان بدأ الرحلة وحدث له الخلل فليصحح فليصحح منذ يسمع هذا الكلام فنسمع ما قاله الأجري في هذا سيلا قال رحمه الله تعالى فإن قال وما حسن النية فيه قيل من خرج يتعلم من العلم ما يمتفي به عنه الجهل بما لله عز وجل عليه من حق عبادته حتى يعبد الله الكريم بعلم فطلب, فطلب من العلم ما ينفعه به في دينه على حسب ما تقدم على حسب ما تقدم ذكرنا له وكلها ورد عليها أمر من أمر الدنيا والآخرة مما قد أشكل عليه يريد السلامة منه فلم يكن عندهم فيه علم سعى إلى العلماء فيه ليتعلمه لله عز وجل يطلب بذلك سلامة دينه فأي طريق سلك هذا الطالب قصير أو طويل كان داخلا في نعنى ما ذكرناه من الفضل لطلبة العلم وأعين عليه إن شاء الله وأعلم أنه من كان طلب من العلم ما ينتفع به فأقل القليل من العلم ينفعه إن شاء الله نعم يعني هذا من الممكن أن يلخص في يعني جملة واحدة أن يقال أن يطلب العلم طلبا لرفع الجهل عن نفسه من أجل السلامة في دينه كيف يسلم العبد في دينه وهو على جهل لا يسلم دينه إلا بالعلم من أجل هذا ويطلب العلم هذه هي النية الصحيحة وبلا شك طلبه لرفع الجهل عن نفسه إنما هو ابتغاء الثواب عند الله ابتغاء الضار الآخرة ليس ابتغاء المنصب أو الشهرة في الدنيا وليس طلبا لثناء الناس عليه وبهذا تصح نية طالب العلم كما صرح بعضهم كانوا يعانون أشد المعاناة في مجهدة أنفسهم في تصحيح النية ومما يستعين به طالب العلم على تصحيح نيته ما قد أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الطقية الغنية الخفي فيحرص طالب العلم على هذا أن يكون خفيا لا يعرف لا يحرص على الشهرة ولا يحرص على أن يظهر نفسه إلا لمن أراد أن يظهر الحق هذه مسألة أخرى ولم يكن ظهور الحق إلا بأن يظهر وأن يعرف للناس حتى يأخذوا منه العلم هذه لا تتعارض مع إيه؟ مع مع يعني أنه لا يحب الشهر الحديثي لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق الظهور أن يعرف الحق أن يعرف بالحق وأن يعرف كي يؤخذ عنه الحق فهذا هو ظهور أهل العلم أما الذي يحرص على الظهور أي طلبا لثناء الناس وحرصا على أن يكون له المحامد المحامد في الدنيا ليس طلبا لثواب الله في الآخرة هذا الذي يؤاخذ هذا الذي يجب أن يصحح نيته وهذا حال الكثير ممن يظهرون هذه القنوات للأسف إلا من رحم الله إلا القليل إلا القليل قليل ما هم فأغلبهم قد يصاب بداء الرياء هذا للأسف وبداء حب الظهور للشهرة للدنيا ليس لله ليس لله عز وجل ولذلك تجد أن بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا بأقل القليل يغير منهجه ويغير فتواه كي تتوافق مع أهواء الناس فهذه علامة ظاهرة لأنه لم يطلب هذا العلم لله نما طلبه لتحصيل الشهر عند الناس آه. فالأجري يعني جزاه الله خيرا وأجزل مثوبته بيّن في كتابه هذا ما يحتاج إليه طالب العلم في طريقه للطلب نعم ومما اخرجه الاجري من الاثار في كتابه ما اخرجه بسند صحيح عن مطر الوراق ومن تلامذه من تلامذه قتاده ابن دوام السدوي ابن الله ان مطرا قال في قوله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم يعان عليه يعني الله عز وجل يصر القرآن والعلم هو القرآن والسنة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه آه كما قال ابن القيم فالله عز وجل يصر كتابه الذي يحتوي على العلم الجم للذكر والذكر ليس المقصود به التلاوة فقط إنما المقصود به التفقه والتدبر آه. والله يسر فضل. يسر سبيل العلم يسره لمن أراده لم يجعله, لم يجعله سبحانه يعني بعيد المنال أو صعب المنال آه. ولهذا قال كأن كأن مطراً فاهمة من هذه الآية أن الله وجل يخاطب عباده هل من طالب علم يعان عليه من يريد هذا الطلب حتى أعينه ولكنه عليه أن يخلص الطلب لله حتى يعان من الله آه عز وجل هنا ومما أيضاً أحب أن أذكره كمثال كمثال العملي لأحد أئمة هذا العلم من السابقين من السلف الصالح ممن شهد له أئمة العلم بأنه كان يطلب أو كان يبلغ هذا العلم لله حزبة هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة شعبة ابن الحجاج رحمه الله فأخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة شعبة بساند صحيح عن حماد بن زيت وكذا عن عبد الرحمن بن مهدي أن أنهما قال في حق شعبة إنما طلب شعبة هذا العلم أو إنما بلغ شعبة هذا العلم حزبة لله يقصدون بعلمه هذا بكلامه في الرواه إنما بلغ شعبة هذا حزبة لله ولهذا أيضا أخرج ابن أبي حاتم في الموضع نفسه بسند صحيح عن يزيد بن هارون أنه قال لولا أن شعبة أراد أراد الله عز وجل أي بعلمه مرتفع هكذا لولا أن شعبة أراد الله أي بعلمه مرتفع هكذا فقال أبو محمد هو ابن أبي حاتم تعليقا على كلام يزيد قال يعني بكلامه في الرواة في رواه العلم يعني لولا أن شعبة أراد الله بكلامه فالرواة لم يتكلم فيهم يعني حقدا ولا ممالأة لأحد ولا ظلما إنما تكلم فيهم نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولئمة المسلمين وعامتهم فقال يزيد لولا أن شعبة طلب هذا هذا العلم لله مرتفع مرتفع عند الناس وصار إماما وصار أمير المؤمنين في الحديث ويذكرني بكلمة قالها أبو الحسن المصري هداه الله وممن أثار الفتن في الأولى الأخيرة وكان قالها حال استقامته أو لعله قالها في أول فتنته لما سئله عن سبب ارتفاع شيخين الإمام ربيع بن هادي حفيظ الله تعالى ونفع بعلمه فقال ماذا أو ما, ما ظنك أو ما رأيك في ارتفاع أو في رفعة العلامة ربيع فقال إنما ارتفع ربيع بذبه عن الكتاب والسنة إنما الحق ما يشهد به الأعداء شاهد بها شاهد بها وخرجت من لسانه حجة عليه إنما ارتفع الإمام ربيع بذبه عن الكتاب والسنة هذا الذي يرفع الله به العلماء أن يريد الله ذبا ودفاعا عن دينه سبحانه ولهذا ينبغي أن تأسى هؤلاء الأئمة أن نجعلهم نبراسا لنا نسير على خطاهم وأن نتخذهم أسوة في طريقنا للعلم طيب وأيضا من الكلمات المأثورة عن أئمة العصر ما قد قاله الإمام عبد الرزاق بن رحمه الله تعالى وذكرت هذا في ترجمتها التي قمت بها أنه قال هذه الكلمة التي سمعها منه ولده محمود وبلغني بها ليست مكتوبة ولا مسجلة إنما أنقلتها بالإسناد الصحيح عن الشيخ أنه كان يقول وددت أن أمحو, أن أمحو اسمي من أثاني الناس وددت أن أمحو اسمي من أذهان الناس أو يددت أن يمح اسمي من أذهان الناس كل هذا من باب الإخلاص من شدة حرصية على الإخلاص لله قال هذه الكلمة رحمة الله عليه وهذه تشبه كلمة الشافعي رحمه الله تعالى التي أثرت عنه أنه كان يقول وددت أن الناس تعلموا ما في هذه الكتب يعني يقصد كتبه يشير إلى كتبه ولا, ولا ينسب إلي شيء منها وددت أن الناس تعلموا ما في هذه الكتب على أن لا ينسب إلي شيء منها نعم وأيضا أذكر كلمة قريبة في المعنى الشيخ يوسف الدخيل ومن علماء المدينة رحمة الله عليه وكان يقول نحو هذه الكلمات وكان معروفا عن الشيخ يوسف يوسف الدخيل وتوفي من عامين تقريبا كان من كبار علماء المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على عدم الظهور البتة ويحرص على إخفاء نفسه ما استطاع ولذلك ما كان يحب أن ينشغ له شيء في حياتي إلا قليلا إلا قليلا وكان يقول يكفيني العلماء الآخرون وطبعا بلا شك وكان يعيش في وسط أساطين من العلماء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول يكفيني هؤلاء لا يحتاجون إليه لا يحتج إليه الآخرون فكان حريصا على, على التخفي آه أن يكون خفيا ليس معروفا وهذا كان أو كان هذا دأب الصحابة لما كانوا يجدون من يكفيهم أو أن يصدوا الصغر كانوا يحيلون عليه وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يحرص عليه الطالب ما دام هناك من يكفيه مؤنت التعليم والتبليغ في بلدي أو في مكانه فهو لا يحرص عليه على أن تكون له مكانة أو شهرة أو, أو أن يكون معروفاً من أجل المعرفة فقط طيب. طيب. الأمر الثاني أو الإرشاد الثاني الذي أحب أن أرشد إليه إخواني في طلبهم للعلم وما نسميه بأهمية الاستمرارية في طلب العلم أي الهمة أن يكون عنده الهمة في الاستمرار في طريق الطلب وأن لا يكل وأن لا يمل سريعا وهذه آفة من أخطر الآفات التي تصيب طالب العلم التي تصيب طالب العلم في طريقه فيطلب العلمة برها من الظهر ثم يقص قلبه ويصيبه الملل وإما أن يترك الطلب بالكلية أو أن يعني يضعف آه ويقصر في, في الطلب ف يعني نذكر شيئا مما أثر عن السلف في هذا الباب مما يبين همتهم وحرصهم على الطلب وكيف أنهم مكثوا السنوات الطوال في طريق الطلب فمما أثر في هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه معرف أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات حتى حصل منه من الحديث ما لم يحصله غيره من الصحابة رغم أنه تأخر إسلامه ورغم هذا حصل ما لم يحصل غيره من الصحابة لأنه داوم على الطلب داوم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على التحصيل منه حتى سمع منه الحديث الكثير يعني لدرجة أن البعض قالوا أكثرت يا أبا هريرة اكثرت من كثرتي روايته للحديث لانه كان اكثر لانه كان اكثر تحديثا وروايه ولهذا يعد احفظ الصحابه على الاطلاق ابو هريره احفظ الصحابه هو ابو هريره رضي الله عنه روى فوق ال1000 حديث ف... فمن ثم يعني ما دحاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ألم أنه خريصا على الحديث فأخرج البخاري في كتاب العلم من الصحيح نم تحت باب الحرص على الحديث نم أن أبا هريرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن يسألني عن هذا أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث فهذه شهادة وتسكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رجل عنه ما ظننت أن يسألني عن هذا أحد أول منك لعلمي او لما علمت من حرصك على الحديث هكذا ينبغي ان يكون حرص الطالب ان يحرص على ما ينفعه يحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ايضا ان مما يمثل به لهذا حرص وفد عبد القيس على التعلم وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلموه من امر دينهم وهذا بوب عليه البخاري في كتاب العلم قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم كي يعلموه من وراءهم, آه. كي يعلموه من وراءهم. <تصفيق> أي من أهليهم وقال قال مالك بن الحويرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعتم إلى أهليكم فعلموهم وهذا أورده البخاري معلقا وقد وصله في موطن آخر حديث مالك بن الحويرث ومن الحديث المشهورة ثم أورد البخاري حديثة أو قصة, قصة وفد عبد القيس ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جمرة قال كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس أي حديث أو قصة وفد عبد القيس فقال أو يعني روى عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأتون إليه في الشهر الحرام لما بينهم وبينه من كفار مدر كان في طريقهم كفار مدر فكانوا يخافون على أنفسهم فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر في الشهر الحرام حتى يسلموا من كفار مدر فقالوا يا رسول الله إنه إن بيننا وبينك كفار مدر وإن لا نستطيع أن, أن أتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نعلمه من وراءنا أي من أهليهم إذا رجعوا إليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمركم بخمس وأنهاكم عن خمس أعمركم بالإيمان بالله ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال وأمركم بإقامة الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمسة من المغنم آه من الغناء آه. ثم قال وأنهاكم عن, عن ال الدباء والحنتم والمزفة والنقير وفي رواية الشك الرويق الأول المقير وذي أنواع من أنواع الآنية التي ينبذ فيها الخمر والتي يوضع فيها النبيذ وكانوا يستخدمونه وكانت مشهورة عند وفد عبد القيس فأرشادهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم في أمر دينهم حتى يعلموه من وراءهم وحرادهم عليه على هذا التعليم وحضهم عليه وهم كانوا عندهم الحرص والهمة على طلب هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عما يحتاجون إليه في علم دينهم حتى إذا تركوه ورجعوا إلى قوين علموهم ما تعلموه وهذا من حرصهم على العلم وأكذا طالب العلم يكون خريصا على تحصيل ما ينفعه من أجل أن يبلغه لأهله ولقومه ولمن وراءه وأيضا من الأمثلة التي جاءت عن التابعين وتابع التابعين من نهمة السلف في هذا الباب من حرصهم على تحصيل هذا العلم ما قد أثر ما قد أثر عن مجاهد رحمه الله كان يقول عرضت القرآن على ابن عباس عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة وفي رواية قال عرضته على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله متى, أو متى أنزلت وفيما أنزلت هذا من حرص مجاهد على تحصيل هذا العلم عن ابن عباس وكانه فقيها هذه الأمة آه. كانت ترجمان القرآن بحق آه. ابن عباس رضي الله عنه الأذان طيب الآن ولا طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله على من بعده <تصفيق> وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبدوه رسوله أما بعد فقد ضربنا مثالاً قبل الآذان من أئمة التابعين من كبار تلامذة الصحابة ومجاهد ونضرب مثالاً آخر أيضاً من أحد كبار تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه ونعيم ابن عبد الله المجمر أنه قال لقد صحبت أبا هريرة عشرين سنة فنعيم مكث هذه المدة مع أبي هريرة مستفيدا منه وراويا عنه ما سمعه من الأحاديث وهذا مما نحن نمثل به على الاستمرارية الطلب كيف مكث طوال هذه المدة في صحبة هذا الإمام من أئمة الصحابة أبا هريرة دون أن يكل أو يمل ويروي الأحاديث حدثنا وأخبرنا التي لا تعجب السياسيين الآن ويسخرون من أصحابها ولهذا لا يمكن الله الأمثال هؤلاء أبداً ولا يقيم بهم الدين حتى لو مكن في الدنيا لكن لا يمكن الدين بهم أبدا الذين يسخرون من علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنتم أصحاب حدثنا وأخبرنا سخرية واستهزاء أو يعني خليكم أنتم, كده خليكم أنتم في مجالس حدثنا وأخبرنا مثل هؤلاء لا يقيم الله بهم دينه بل هم حرب على هذا الدين آه، للأسف ولهذا هم مشغولون بالسياسات الدنيا بالديمقراطية وما على شاكلتها من شاعرات أهل الكفر ولا يقيمون لدين الله وزنا في حقيقة دعوتهم آه، والناس مفتونون بهم للأسف ويظنون أنهم يمثلون الإسلام ولهذا على كل أن يبرئ نفسه هنا لا ينسب إلى هؤلاء. لا يمثلون الإسلام الحق إنما يمثلون أنفسهم وأحزابهم فقط فليس حجة على ف فالشاهد هذا مثال أيضا من حرص السلف على الطلب وأيضا أثر عن مطر الوراق من تلميذة قتادة أنه قال ما زال قتادة متعلما حتى مات يعني ما زال قتادة يطلب العلم حتى مات وهذا مما يتميز به العالم العالم الذي يظن أنه انتهى طلبه للعلم ليس بعالم كما أثر بعض السلف أنهم كانوا يقولون نحو الإمام أحمد غيري مع الوصف القلم والمحبرة إلى المقبرة مع القلم والمحبرة إلى المقبرة فالعالم يتعلم إلى أن يموت ولا يقال إنه قد بلغ غاية العلم أو بلغ صقف العلم وأيضا أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسنة صحيح عن يحيى بن سعيد في ترجمته ليحيى أنه قال اختلفت إلى شعبة عشرين سنة آه. يحيى بن سعيد تتلمذ على شعبة عشرين سنة يطلب عليه العلم ويختلف إليه آه. والأمثلة كثيرة يعني يصعب المقام أولاك في المقام حصرها طيب. أنا ننتقل إلى الإرشاد الثالث الإرشادات الهامة لطلب العلم وأن يحرص طالب العلم على التواضع على التواضع أن يكون متواضعاً لله في طلبه ليس مفتخراً بنفسه ولا طالباً لوجاها عند الناس ولا مستعلياً عليهم بعلمه آه نعم أنه يستعلي بالحق نعم يستعلي بالحق إعلاء للحق لا إعلاء لنفسه هذا هو الفارق يعني هو يعلو بالحق للحق يعني لا يمتهن الحق الذي يحمله ولا يلقيه في مقام ليس من مقامه ولهذا كان بعض السلف يكرهون التحديث لمن لا يطلبه ولمن لا يحرص عليه يعني لا يجلسون لمن ليس حريصا على هذا الحديث آه. وكل هذا إعلاء للحق الذي معهم وحفاظه عليه وليس من باب الاستعلاق بالنفس وحفاظه مما أيضا أثير في هذا الباب نعم ما قاله الأجري وخصص له بابا في كتابه فرض طلب العلم كيث قال باب ذكر ذكر العالم والمتعلم ثم قال اعلم رحمك الله أن الذي يحتاج أنا أنا أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي لهم أن يتمسك به للانتفاع بما تقدم ذكرنا له يشير إلى ما ذكره هو التواضع التواضع ثم قال أن لا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير ومن منه ودونه في المنزلة في منزلة الدنيا وأن يقبله منه قبولا حسنا ويشكر الله عز وجل على ما علمه ثم ليشكر من علمه من سائر الناس يعني حتى لو علمه يعني أحد من الصغار من, من الصغار بالنسبة لي أو من الفقراء الذين ليس لهم وجاهة في الدنيا علمه علما أو استفاد منه شيئا ولو يسيرا علي أن يشكره ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التواضع وأيضا قال ومن التواضع أن تكون إذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي أنك قد كنت تعلمه أوه. إذا سمعت علما لم يكن عندك من قبل لا تدعي أو لا تتظاهر بأنك كنت تعلمه, تعلمه من قبل وهذا من التشبع بما لم يعطى مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزهد فيك من يعلمك ولكن تواضع له نعم أخبره أنك لم تعلمه حتى علمتني أنت الساعة يعني كل من علمك أنا ما كنت أعلم هذا حتى علمتني أنت الساعة هذا من التواضع آه. ثم قال وأعلم رحمك الله أن الذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المسألة للعلماء عما قد جهلوه مما هو واجب عليهم علمه والعمل <تصفيق> به خصلتان الحياء والكبر وهذا معنى ما قاله مجاهد رحمه الله لا يتعلم هذا العلم مستحن ولا مستكبر هذا خلاف هذا هما التي قد منعت كثيرا من الناس عن طلب العلم وما هذا لهم بمحمود اه نعم ثم قال واعلم انك اذا تواضعت للعلماء احبوك وافادوك اه واذا عليهم وتكبرت وأريتهم أنك مستغن عنهم مقتوك وكرهوا أن يفيدوك ثم قال أما خطابي لمن يعلم الناس فينبغي له أن يشكر الله ويتواضع أن لمولاه الكريم وأن يعلم أنه قد خصوا بخاصة خير وعلمه علما حرمه غيره <تصفيق> وجعله وارثا من ورثة الأنبياء ولم يجعله جاهلا بمن لله عز وجل عليه وإن كثيرا من الناس قد احتاجوا إلى علمه فعليه أن يتواضع لمن يتعلم منه العلم ويرفق به نعم, نعم إلى آخره واذا كله يدخله في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياد ابن حمار المجاشعي الذي أخرجه مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وهذا خلق طالب العلم أن يتواضع حتى لا يفخر لا يفخر على أحد بعلمه ولا يبغي بعلمه فنسأل أن يرزقنا وإياكم التواضع له سبحانه أن يرزقنا الإخلاصة في طلب هذا العلم والإرشاد الرابع الذي لن نختم به قبل الصلاة أن يحرص طالب العلم بعد أن يكون تعلم هذا العلم أو حصل شيئاً ولو يسيراً منه أن ينشر هذا الذي حصله بين الناس هذه زكاة علمه وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر نظر الله امرئا سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها ورب مبلغ أوعى من سمع هذا فيه فضيلة لمن يبلغ, لمن يبلغ العلم النافع نضر الله وجه مرئ هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم تجد بالفعل هذا متحقق في أصحاب السنة في علماء السنة حقا الذين يبلغون هذه السنة ويحرصون على هذا الحديث تجد هذه النظارة في وجوههم آه. هذه النظرة نضر الله وجه مرئ سمع مقالته حتى وإن كان مريضا حتى وإن كان كفيفا حتى وإن كان يعني شيخا كبيرا وهذه كلها من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه أو لمن يبلغ حديثه فعلى طالب العلم أن يحرص على هذه الفضيلة وأن لا يعني يعتذر بأنه ما زال يطلب العلم لا يطلب ويدعو يطلب العلم ويدعو إلى الله عز وجل بقدر علمه ولا يعني هذا أن يتصدر للفتوى أو للتدريس في أمر لا يحسنه آه. يعني ليس بمتلازمين آه. ولكنه يفيد الناس ما استطاع مع تجنب الفتن قد يعني يحجب العالم وطالب العلم علمه عن بعض الناس خوفا من فتنتهم او من ان يفطن ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهموا اه من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهموا اه وذكر أو روى بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وهذا الأثر قد يكون يعني الموضع الوحيد أو من الموضع القليل التي أورد فيها البخاري إسناده بعد روايته للمتن وهذه من النكة هذا الباب أن البخارية أورد قول علي ثم أورد الإسناد بعده وهذا لعله لأن الإسناد ليس على تمام شرطه كما قال الحافظ في الفتح وهذه الطريقة التي اتخذها ابن خزيمة في صحيحه أنه إن كان في الإسناد علا عنده أو لم يكن على شرطه أخر الإسناد وقدم المتن ولكن الأثر صحيح ولكنه كما قلت لألا لا البخاري فعل هذا من باب أنه ليس على تمام شرطه في الصحيح نعم. ومما أثر عن السلف في هذا الباب أيضا مما نحب أن نذكر به ما قد جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا أعلم بعد النبوة أفضل أفضل من بث العلم وأيضا مما جاء محمد بن النظر أنه قال أول العلم الاستماع الاستماع والإنصاط ثم حفظه ثم العمل به ثم بثه في الناس. فجعل العلم على أربع مراتب على أربع مراتب المرتبة الأولى أن ينصط أي أن يستمع للعلم المرتبة الثانية أن يحفظ أن يحفظ هذا الذي استمع إليه وإيه؟ ويعني حضره. المرتبة الثالثة أن يعمل في نفسه هذا العلم المرتبة الرابعة أن يبث هذا العلم الذي حفظه وعمل به في الناس وبهذا يكون حقق حقق مراتب العلم الإنصات أي التعلم ثم الحفظ ثم العمل ثم البث يعني يبث الذي تعلمه في وسط الناس وبهذا يكون أدم عليه من أمانة من أمانة هذا العلم نعم و ومما أثر في هذا إذن ما قاله مالك أنه قال كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبدالله بن عمر مكث ستين سنة يفتي الناس عبدالله بن عمر يبث وينشر هذا العلم ويحييه في وسط الناس ستين سنة حتى وإن كان يعني ليس له الا القليل الذي يسمعه ليس مسؤولا عن عن تجميع الناس هو <تصفيق> مسؤول هو عن ايش عن تبليغ هذا العلم سمعه من سمعه وادر في الناس فالحج اتوك رجالا وعلى كل ضامن اتينا من كل فج عميق ها و... لذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى أيضا فيما أثر عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتف منقب الشافعي كان يقول لا أعلم شيئا بعد أو لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من طلب هذا العلم ومن بث هذا العلم آه هذا أجل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد أداء الفرائض من الصلوات ومن صيام رمضان ومن حج البيت والزكاة أعظم ما يتقرب بالعبد إلى الله بعد هذا أن يطلب هذا العلم علم الكتاب والسنة وأن ينشره وأن يبثه في وسط الناس آه. هذا أجل ما يطلب والحديث بقي بعد الصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه طيب نبدأ بسيرة الغرفة لأنهم الدرس لهم أصلاً <تصفيق> <تصفيق> هذا في ليبيا وكذلك در سبيل المؤمنين في القاهرة هذه ممكن أن تستفيدوا منها في الدورة إن شاء الله وكذلك فيها في نهاية الكتاب في المفيرس فوائد أو في أول الكتاب هو عمل بيام الفوائد المهمة كجدول يقيد فيه الطالب أو يقيد فيه الطالب الفوائد الهامة التي استفادها من الشر طبعا طيبة ممكن أن تستفيدوا منها شاء. دار سبيل المؤمنين اللي في مساكن عين شمس ممكن نسا تكلفوا أحدكم نسا محمد أو اشتري كمية وإيه يعني يوفر عليكم ليه. يعني أحضرها لكم مرة واحدة يعني. طبعا جيدة إن شاء الله وأظن لها أيضا نفس الطريقة في كتاب التوحيد متن التوحيد نفس الطريقة, الطريقة نفسية <تصفيق> هذا سائل يقول بارك الله فيكم امرأة تسأل عندها ابن في, في السادس عشر من عمره حامل لكتاب الله ولكن ما يصلي إلا أحيانا فما طريقة التعامل معك. اللهم استعان الله هذا من البلاء أن يحمل كتاب الله وأن يترك الصلاة أحيانا هذه من الفتنة بلا شك من الفتنة في الدين فنسأل الله أن يصلحه لها وأن يرزقها الصبر عليه يعني أن تصبر عليه وأن يعني تداوم نصحه وزجره لين اقتضى المقام يعني ما بين الترغيب والترهيب ترغبه في ثواب الله وفي رحمة الله وترهبه من عذاب الله ومن حساب الله له يوم القيامة من ترك الصلاة ولا بأس أن تستعين ببعض إخوانه الذين حفظهم كتاب الله أن أيضا يصحبوه وأن يضيم النصحة والموعظة له لعل الله أن يشرح صدره للحق لا. أحسن الله إليكم سائل يقول رجل دخل مسبوقا في صلاة الربائية والإمام عنده سهو قبلي فماذا يفعل؟ يعني اقصد ان ان الامام سهى في الصلاة قبل دخول دخوله ها يعني يسال هل يسجد مع الامام ام لا لا إذا سجد الامام يسجد معه يتابع الامام, يتابع الإمام. ثم ياتي ثم ياتي ثم يتمم ما بقي من صلاته هنا صلى الله سائل يقول كيف يرتب طالب العلم التي يكون فيها الله افضل للحفظ وقت البكور لما قاله صلى الله عليه وسلم بورك ل في بكورها بلا شك هذا الوقت في بركه يلمسها ويشعر بها كل من داوم على القراءة أو الحفظ فيه فمن يحرص فمن حرص على الطلب أو على التحصيل في وقت البكور لا شك يجد بركة وأحيانا أيضا يحتاج الطالب إلى الصهر أحيانا فكان بعض السلف طول الليل إلى الفجر يعني يريدون الأحاديث ويدرسون الأحاديث كما كانت هناك مجالس الأحمد وبزرعة ونحويهما من أمة السلف فأحيانا الطالب يسهر أحيانا يعني ينام القليل من الليل ثم يقوم القليل ثم يدرس القليل أحيانا يعني يقسم وقته في ذاك الوقت بين الأباد والطلب وإن كان الطلب قد يغلب يعني كما كان يقول الأوزاعي وغيره كنا نعد طلب العلم من الصلاة صلاة بل كما, كان أو أو أو كما قال الشفعي فيما ذكرناه قبل الصلاة لا أعلم شيئا يقرب إلى الله بعد الفرائد أفضل من طلب العلم فكانوا يفضلون طلب العلم على النوافل من الصلوات ويفضلونه على قيام الليل ومن استطاع أن يجمع طبعا بينهم بينهما يكونوا الأولى والأفضل ولكن قد يجد الطالب وشقة خاصة في زماننا هذا الذي قلت فيه بركة الوقت لغلبة المعاصي وغلبة الفساد على أحوال الناس ولكن الطالب إذا استعان بالله وأخلص الطلب لله إنه يعان أو يجد العون من الله عز وجل نعم. أحسن الله إليكم سائل يقول ما هي الأسباب التي تعين على الاخلاص. ولا أن يستحضر الضار الآخرة أن يستحضر الجنة والنار وأن يستحضر الموت وأنه عما قليل يموت وأن كل هذه الزخارف التي تحيط به لن تغني عنه شيئا إذا أتاه ملك الموت وأنه إذا كان يريد النجاة من عذاب الله في القبر وفي النار وأن يكون من أهل الجنة فليحرص على ما يبلغه هذا المنال أو المراد وهذا لا يكون إلا بالإخلاص إذا استحضر هذا هانت عليه أعين الناس وهانت عليه زخارف الدنيا بكل ما فيها وعلمة أن الأمر لله من قبل ومن بعد أوه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوم في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ومما أيضا يعينه على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بيّن فيها قدر الدنيا أن لا تساوي عند الله جناح بعوض كما قال في حديث المستورد من الشداد الذي يخرجه مسلم <تصفيق> إن مثل الدنيا في كما كمثل أن يجعل أحدكم إصبعه أو إصبعه على تقرأ العشر لغات في اليم فلينظر بما ترجع هذا من أبلغ الأمثلة التي ضربت للدنيا في مقدار الدنيا للآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا كنقطة الماء في اليم الكبير أي في البحر الخضم الذي لا ساحل له أوه. لو أخرجت أصبعك من هذه من هذا البحر العظيم هل هذه النقطة تنقص شيئا من هذا البحر لا تنقص شيئا هكذا الدنيا هذه الدنيا النقطة هذه الدنيا نقطة الماء وهذا اليم الذي لا آخر له الآخرة فكيف يعني تقدم هذه النقطة على هذا البحر الخضم الذي لا ساحل له فكلما تذكرت مقدار الدنيا وتذكرت عظم الآخرة احتقرت هذه الدنيا ولم تلقي لها بالا ولم تجعل عملك لها او لمن يحيط بك من اهلها اه وانا أسأل الله ان يعني يعطينا القوه واياكم على استحضار هذه النيه ولا شك تحتاج الى الى يعني عظيم مجاهدا للنفس ليست يعني بالامر الهين أحسن الله إليكم سائل يقول شاب يدرس في الجامعة ومشغول فكيف يطلب العلم مع ضيق الوقت الله يستعلم الله يسدد ويقارب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونسدد وقارب وأبشره آه. يعني ليس عليه إلا أن يسدد ويقارب وأن يطلب العلم ما على الله عز وجل أن يجعل له فرجا ومخرجا بإخلاصه وبشدة إلحاحه في الدعاء على الله أن يفرغه لطلب العلم الشرعي النافع وأن يصرف عنه فتن هذه الجماعات طيب ما سائل يقول هناك شباب محذرون من الشيخ وسامل رتيبي فما هو توجيهكم نقول لهم هل أولئي الشباب من أهل العلم حتى يؤخذ متحذيرهم من عدمه الشيخ وسامل رتيبي لا نعلم عنه إلا خير ونحسبه من أفاضل أهل العلم ومن الذين لهم جهود طيبة ومعروفة في تدريس هذا العلم والذي أعلم أن العلماء الكبار يثنون عليه خيرا ويعني له معي مواقف طيبة يعني يشكر عليها فهو يعني, يعني نحسبه من إخواننا الـ الـ الذين يتميزون بالود والتواضع مع إخوانهم من طلبة العلم ولذلك أنا أسأل هؤلاء الذين يحذرون من الشيخ أسامة العتيبي لماذا تحذرون منه هاتوا برهانكم ومن الذي يوافقكم على هذا من أهل العلم وبلا شك الشيخ أسامة وغيره من أهل العلم ليسوا معصومين ويصدر الخطأ منه ومن غيره من أهل العلم ولكن صدور الخطأ من العالم أو من طالب العلم لا يعني أن يحذر منه هكذا ولكن ينبغي أن يعني يبين الخطأ وأن يعرض الأمر على العلماء والذين يحكمون في هذا الأمر نحن ما نعلم شيئا يؤخذ به الشيخ أسامة الله أن يوفقنا وإياه وأن يثبتنا وإياه وإنما الذي يظهر أن الذين يسيرون هذا الكلام هم من أهل الجهل أو أهل البدع أو من الحدادية الذين لا يريدون أن يظل عالم أو طالب علم يبص هذا العلم ويحذر من مكائد هؤلاء يعني كل من يتكلم في خطورة الحددية ويبين أمرها يرمونه بسهم واحد أو بسهم واحدة شيخ أسامة له بلا شك كلام كثير في التحذير من أهل الأهواء من القطبية أو السرورية أو الحددية أو الإخوانية روجود في هذا الباب فبلا شك يرمونه كلهم عن قوس واحد لأنه يعني تصدر في مقام أظهر فيه أهواءهم التي تفضحهم على عامة المسلمين وتفضح أمرهم على عامة المسلمين فلذلك لعل هؤلاء هؤلاء الذين يسيرون هذه القلاقل حوله كعادتهم مع غيره فهو لا يعني نحسبنا ولا يأبه هذه الأمور وأنه لا يلقي لها بالا المدامة لا تمس عقيدته ولا تمس دينه ولا منهجه وصلى الله يثبتنا وإياه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل أحسن الله إليكم مسائل يقول ما توجيهكم لمن يطلب العلم على الشيخ المغراوي أو بعض قلابه ويقول ويقول انا أريد فقط فائدة والله يعني هؤلاء يحتاجون إلى أن يبين لهم أن العلماء الكبار الذين قد يحترمونهم ويعرفون قدرهم قد حذروا من هذا الرجل منذ سنوات طويلة والمغراوي من دعاة المغرب قال أنه يعيش في مكة أو يعني أنتقل ما بين مكة والمغرب ومن أتباع جمعية إحياء التراث ولو كلام قديم وافق فيه سيد قب في الغلوف التكفير في تكفير أصحاب الكبائر في تكفير المجتمعات وصواب الجاهلية ونحو ذلك ولو أدت أمور أخرى يعني قد حذر منه وبيانها أهل العلم من سنوات طويلة فالذين يريدون الحق يبغني أن يعني أن يردخوا ويستجيبوا لكلام أهل العلم المؤيد بالأدلة ولا يتعصبه لفلان أو هلان هذه المشكلة والآفة الكبرى عند هؤلاء فإنهم إذا أحبوا شخصاً عظموه تعاملوا معه بالعاطفه المجرده عن العلم ومن اجل هؤلاء الفت كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبه بالاهواء فما لا يتعاملون مع متبعيهم من هؤلاء الشيوخ بالعلم انما يتعاملون معهم بالعاطفه المشوبه بالهواء اه ومن ثم يعني لا يزدرون حكماً صحيحاً عليهم ويأخذون فقط بما تمليه عليه أهواءهم فنحن ننصح هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم أولاً ثم في هذا الدين الإسلام وأن لا يعظم رجلاً كائناً كان على هذا الدين فكما كنت أخاطب هؤلاء المتعصبين في كتاب الحدود الفاصلة فأقول لهم من أحب إليكم هذا الدين دين الله أم هؤلاء الرجال فإذا أسقط هؤلاء الرجال قواعد وأصولا في هذا الدين فكيف نتعامل معهم نزال نجدهم ونعظمهم على حساب هذا الدين إلى, متى هذا؟ إلى أن يسقط هذا الدين بالكلية ويصير كدين اليهود والنصارى لا تقوم في قائمة للوحي الصخير يعني يكون عبارة عن تأويلات وتحريفات ما فيها دليل صحيح مما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء إن كانوا يعقلون عليهم أن يفكروا في المسألة على هذا النحو وأن يعرضوا كلم هذا الرجل على كتابه والسلم ولما كنت هناك في المغرب في الرحلة الأخيرة كانت لجلسة مع بعض هؤلاء المغرويين من المتعاطفين مع المغراوي والذين يتبعون جماعة القرآن والسنة ومسجلة يعني كناشب مناظرة معهم وأنا اكتفيت في هذه من وانقرأت عليهم هذه الورقة التي كانت تنشر عندهم قريبا والتي فيها يصور أو صور المغراوي هو يضع البطاقة الانتخابية في صديق الانتخابات ومرفق بها البيان الذي نشره باسمه عليه توقيعه والخاتم الخاص به وهو خاتم جمعية, جمعية القرآن والسنة التي هو يرأسها وفيه يقول بيان للناس بوجوب الذهاب للإجابة في الاستفتاء الذي طالب به الملك عندهم حول الدستور ويعتبر هذا واجبا ومن الشهادة التي من تركها يأثم فقلت لهم أنا قلت لهم يعني دعوكم الآن من مسألة المغراوي يعني تحبونه ولا تحبونه وأنا أسألكم الآن سؤالا واحدا هل هذا الدستور الذي عندكم هل هو من شرع الله قالوا لا ليس من شرع الله طب كيف يطالبكم أحد المغراوي أو غيره أن تؤيدوه وليس هذا من حكم الطاغوت الذي أنتم بل المغراوي نفسه يكفر الذي يحكم به ماذا التناقض يعني غنو وتفريط يغانون في الحكم ويفرطون في الجانب الاخر يعني لا يعني ابقوا ارضا او لا زرعا انبتوا وليش اه ولا لا زرنا ابقوا ولا زرنا انبتوا او يعني كما جاء كان حديث لا يصح شهدني ان هؤلاء جمع بين النقيضين بين الغلو والتفريط وهذا من عجيب أمرهم سبحان الله وصارت تعليم الآيات فلا وربيك لأيبن حتى يحكمنك في شجر بينهم وما اختلفتم من شيء في حكمه الله آيات الحكم وآيات الإلزام بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز التحاكم من غير شرع الله ومن لم يحكم أزل الله فليك هم الكافرون وليك الظالمون هذه التي هم يستخدمونها في تكفير الحكام قلت لهم كيف أنتم تقرون هذا الرجل على أن يجمعكم خلفه كالغنم لتأييد هذا الدستور الوضعي وتعتبرون هذا من الشهادة الواجبة لله ولكنهم للأسف ما استفادوا لأنهم كانوا غارقين في العاطفه والعصبيه والحميه ما اقرارين يعني هذا يعني أحسن ما اخذته منهم انه اخطا اعترفوا بهذا فقط لا يكفي ان ان تعترف انه اخطا لو في اذا كنتم تدافعون عنه وتقولون يفعل هذا للمصلحه يفعل هذا لتغليب ايش المصلحه على المفسده ويعتذروا له بكل اعتذار يعني يلتمسوا كل المعاذير وأن هذا الدستور يعني فيه شيء من الخير وفيه, وفيه شيء من الحق ليس كله باطل قلت له ولكنهم ما اعتمدوا على الكتاب والسنة في مواد هذا الدستور يتحكمون لما يعني سنوه ووضعه من تشريعات ونسأل الله يصلح أحوال ولي الأمر عندهم وأن يرزقه البطالة الصالحة التي تعينه على الخير وأن يوفقه إلى أن يقدم الحكم بالكتاب والسنة الحكم حكم هذه الأعراف والدستير الوضعية التي لا ترد الله ولا يعني يرتفع بها عبد الله يعني من الأمور الطائبة عندهم وأذا ذكره المغراوي في بيانه أنه قال يعني كما أمر أمير المؤمنين عندنا فهم عندهم حتى الآن يحتفظون بلقب أمير المؤمنين لولي الأمر هذا أمر طيب لكن عليه أن يكون حقا أمير المؤمنين بتطبيق الكتاب والسنة و يعني نقول هذا حتى تستبين سبيل المجرمين آه. لأن المغرويين ومن على طريقتهم من القطبيين والمغرويون هم من القطبيين والسروريين يعني كما هو حلوم في مصر وفي أغلب بلاد الإسلام قد يعني من يع معالم هذا الدين للأسف تحت شعارات جوفاء لا ابقى فيها على حق لا, لا, لا على حق يرفع وينشر الا ما يرفعونه من شعارات يعني عاطفيه عمياء فعبد الرحمن عبد الخالق <تصفيق> والمغراوي يعد من يعني أذنابه كما تعلمون كما لما نزل مصر من قبل ويعظم ويمجأ الديمقراطية وما يستدبعها ويعتبرها من الإسلام وكذلك كل من على طريقته وشاكلته فميعوا وضيعوا وصول الإسلام تحت وظالة الديمقراطية وللأسف الناس مفتون مفتونون بهؤلاء لازم ما يمثلون المنهج السلفي فنسال الله ان يهدي هؤلاء وان يصرف عن شر ابصهم الله مستر عندك اسئله في اسئله طيب معناته انا طيب طول من الشبكه انتهت. اه اسئله الشبكه طيب والله استودعتك شكرا امم أحسن الله إليكم سائل يقول انا شاب من المغرب في بداية في اتزامي وزادي قليل أريد طلب العلم ولكني اكتليت في أهلي بأن لا تريد أن تلبس الحجاب وتتكلم مع الشباب من ورائه وكدت أقتل أحدهم قبل اتزامي وجدتها معه وأهلي يشغلون الموسيقى في المنزل وأكثر من, وأكثر من هذا أن تريد بالدراسة في جامعة مختلطة وأنا مجبر ولست مخير فما تنصفون يا شيخ حفظكم الله ولا تنسونا من دعائكم الله يننصحك أن تبدأ بنصح وزجر أهلك بلا شك أتكلم عن بس كذلك ها إن كان يتكلم عن زوجته يعني يجب عليه أن يتبع معها المراحل الشرعية المبينة في سورة النساء والتي تخفونا نشوزهن فاعذوهن وهجرهن في الموضاجي واضربوهن فالواعظ والهجر والضرب ولا يلزم الترتيب من كان جمهور أهل العلم على الترتيب ولكن الذي يظهر أنه لا يباليل على الترتيب والواعي لا يتفيد الترتيب أحيانا المرأة لا تأتي إلا بالنصح والوعظ وأحيانا لا تأتي إلا بالهشر وأحيانا لا تأتي إلا بالضرب قد يبدأ بهذا أحيانا وقد يبدأ بهذا أحيانا الحزب ما يعني يرجحه أو يرتضيه من مصلحة في الموقف نفسه الشاهد يستخدم الأساليب الشرعية في الإصلاح الوعظ والهجر والضرب إن استنفذ كل الوسائل ولم تأتي بنتيجة فليلجأ إلى أن يأتي بحكم من أهلها وحكم من أهله أو أن يبدأ حتى بولي أمرها إن كان عاقلا وأن يبين له أمر هذه المرأة وأن لا تستجيب لطاعته في طاعة الله فإن استطاع أبوها أو عموها أو من له كأنه لا يعليها قبل الزواج أن <تصفيق> يؤدبها وأن يهذبها فبها ونعمة إن لم يستطع استنفذ الوسائل فله أن يسرحها بالمعروف أو أن يطلب منها أن تختلع منه إن يعني وجد أنها ناشز وأنها لا تستحق حقوق المطلقة مدى ما تنجز عليه ولا تطيعهم في طاعة الله وتصر على معصية الله هذا, <ت liquids> <celle intimidate> هذا الذي أنصحه به ونسأل الله أن يصلح له الحال أن يصلح له زوجها أحصل الله إليكم سائل يقول ما هي الأشياء التي تحث المؤمنة على طلب العلم ذكرنا شيئا منه في المجلس <tri> <t Diego> فك فيه هو ذكرناه في المجلس طيب خلاص هات الورقه دي احسن الله إليكم سائل يقول هل يجوز زياره الاهرام وما يجوز زيارة الأهرام لأنها من أماكن مقابر الكفار والذين دفنوا فيها من هلالقدماء ومصرين كانوا من الكفار لم يكونوا على دين ولا شريعة فلا يجوزوا شد الرحال هذه القبور التي تعتبر من القبور هذه الأهرامات تعتبر قبورا لملوك الفرانة وكذلك هي من الأماكن التي يخشى أن ينزل فيها العذاب هذه الديار قوم عذبه هؤلاء كسف ببعضهم كما حدث لفرعون الزجل أغرقه وأغرق من معه فهؤلاء ممن ينطبق عليهم حديث وابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بديار ثمود فأسرع السير وقال أيها الناس إن مررتم بديار هؤلاء فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا عسى أن نصيبكم ما أصابهم إذا مرأت المدير هؤلاء الذين عذبوا فابكوا فإلا بتبكوا فتباك فتباكوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني لا يمكث عندهم فأسرع الصير وأمر من مر بهم يعني مضطرة للمرور أن يبكي, أن يبكي خوفا أن يصيبه ما أصابه من العذاب آه. هذا الذي يجب على المؤمن أن يفعله أحسن الله إليكم سائل يقول هل يجوز تسمية البلد باسم جلة باسم جلة الله أعلم لا أدر أحسن الله إليكم سائل يقول هل ينصح بقراءة الكتاب تعبير الأحلام للشيخ خالد العنبري والله هذا الرجل أنا الذي أذكره وأعلم أن العلماء حذروا من بعض مقالاته وأنه كان مدافع عن أبي الحسن هذا, هذا الكتاب لعليكم فيما أخذ أن لا تحضرني الآن صراحة فالأولى أن يترك نعم. صلى الله عليكم سائل يقول ما حكم الشريعة على الأحداث التي تمر بها مصر من انتخابات وما أشبه وهل الذين أفتوا بجواز ذلك من الحكم للشعب هل يأخذون إثمهم؟ سبق وتكلمنا في هذا مرارا وبينا حكم الانتخابات أنا من شريعة أهل الديمقراطية ليست من شريعة الإسلام أنا قائمة على الظلم والبغي من هذه التسوية بين أصوات الرجال والنساء وال والعلماء والجهال وال وال والمسلم والكافر كله يستوي عند أهل الديمقراطية لا فرقه عندهم بين مسلم وكافر ولا بين رجل وامرأة ولا بين كبير وصغير ولا بين عالم وجاهل هذه تسوية ظالمة آه. ولا يكونوا بها عاقل وهم في أنفسهم قد لا يستطيعون أن يطبقوها في الجانب العملي في كل شيء ويراقدون <تصفيق> أنفسهم إنهم في قرارة أنفسهم يعلمون بطلان هذا النظام النظام الديمقراطية وأنهم لا يقوم على العدل إنما يقوموا على الظلم ولكنهم للأسف غارقون أو سادرون في غمرتهم في غمرتهم ساهون لا يدرون أين يسيرون لأنهم ابتعدوا عن الكتاب المنير لا يتبعون هدى ولا كتابا منيرة لم يتبعون أهواء الكفار الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ولهذا على المسلم أن يربأ بنفسه عن هذه الفتن ولا لا يشارك فيها وللأسف الناس في غمرة اليوم يسألني بعض, بعض الولاء من تنتخب قلت لم ننتخب أحدا. كلهم ليسوا على, على, على, على, على الباطل من جانب هذه الانتخابات ليست من دين الله إنما من شريعة الديمقراطية والديمقراطية تقوم على حكم الشعب بالشعب لا تقوم على حكم الله فقلت لغلاء من الإسلام أن يكون الحكم للشعب أن يكون الحكم, أن يكون الحكم لله إيه الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه يقولوا ماذا نفعل وإن الله تضرعوا إلى العزوين ويرفع عنكم هذا البلاء وأن يولي عليكم من يصلح وأن يعني يحكم فيكم شرعه إن كنت أهلا إن الله لا يغير ما يقومون حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن ليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل وليس لنا أن يعني نخود غمار هذه الفتن تحت حجة الإصلاح ولا يتم إصلاح بطريقة الانتخابات هذه أبدا إلا أنه شاء الله طيب الله مستعى أنا رأينا كتافية بهذا شاء الله يعني يوم الأربعة قد أستطيع أن أكون, أكون معكم إن شاء الله موعدنا الجمعة ونبه مرة أخرى لمن يريد أن يستمر معنا بالدراسة في ضر الحديد أو أن يبدأ معنا المنهج الجديد أن يحضر يوم الجمعة وقد حدد مستواه الذي يريد أن يلتحق به إما يكون في المستوى الأول ومستوى الثاني يكتب ورقة يسيرة أو بطاقة يسيرة يكتب في اسمه ولبسن يكتب سنه وجنسيته أيضا وأن يكتب المستوى الذي اختاره وليسلمها إلى أخينا محمد حتى نحصر عدد الطلبة في المستوى الأول وفي المستوى الثاني ورجاء ان تبلغوا اخوانكم والاخرين الذين لم يحضروا معنا الآن بهذا حتى يعني ان شاء الله نتمكن من البدء ان ما استطع ان ابدا بهذه الايه الهرجله اه نريد ان نبدا يكون يعني قائما عليه على نظام آه. حتى نستفيد جميعا ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم